جيتك اعاهه وابصارات شاهه نبرت ال ام يا حسين امشي على الدرب كاللي وقاف بالطف محتاف أنا الجاسب إلك دمي يا عمي أمرني يا عمي عهد جاي وانا عمري ليومك هذا متسمي أفازع روحك بروحي وشاطر همك بهمي ولأنها سببها النصرة ألف على أمي هي ريحة والدي اموت على الشكل العالي الف مره اموت له تنجن الناس اكبرني يا عزت كل لكن عقدت امالي اريد اثبت لك حبي ويروي الدنيا الشلالي